117. ونحي بعضهم إلى بعض زخر فالقول غرورا 118. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصال إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا وليرضوه وليقترفوا ما قترفوا أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَضِيعَكَ مَنْ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صُّدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ